جاي كمان هنقول الله الله من احلى اغاني الاستاذ رياض واطرفها واغربها كمان ومن احلى اغاني عبد الحليم واغربها ايضا طب ليه نقول الغنو اولا اسمها فاتوني التقي وعدي كلمات شعر كبير صالح جودة وحنفي رياض غنى عند ليب الأضواء لم تسلط على هذه الأغنية كلحن الرياض الصنباطي لا حدش خد باله مش عارف ليه يعني هتموا بلحن الوفا النقاد ولا حتى الجماهير ودايما لما يتكلموا عن لقاء عبد الحليم ورياض يتكلموا عن لحن الوفا مع إن الغنوة دي كل واحد في الاثنين سواء كان أستاذ رياض أو أستاذ أو عبد الحليم حاول يقرب على الثاني قد ما يقدر يعني في لحن الوفا أستاذ رياض حاول يشد عبد الحليم ناحيته وعبد الحليم حاول يروح قد ما يقدر لكن التاني كان تقيل عليه شويه جامد عليه شويه المره المرة دي ربما الأستاذ رياض اللي راح ناحيه حليم شويه هنتفرج ويعني هندلل على اللي احنا بنقول بس أسفا الكلام من أستاذ صالح جودك يقول لك فاتوني يوعد يخلي احنا احنا بنتكلم من داخل فيلم الدراما الصورة ربطنا جدا الاثنين مش من السهل ان احنا نتحرر منهم اذا نعتمد على قصة الفيلم لان الغنوة دي طلعت بعد ما ام ام هو تصور نومسابه بعض هو امال فريد يعني اعتقد هذا كان شخصيته تعرفت او مشابه يعني فكير احمد ممتاز والقصة دي فيلم اليالي الحب طيب اذا احنا عندنا صورة بتتكلم وعندنا مواقف درامي فاتوني قالتقي وعدي وسبوني للأسى وحدي بنيت حبي على أوهام سكر قلبي من الأحلام وعاش في الوهم يتمنى اعيش وياكي في الجنة ورش الأرض ونور ونورلك نجوم سعدي مرة تانية نلتقي بالتضمينة اهو وعدي وسعدي في الآخر احنا في حاله رومانسيه عاليه جدا من من من اول الكلام دي حاله حب حاله هجرة حاله ترك واحد قاعد للاسف سابول للاسف وحده طيب فكر قلبه من الاحلام الاحلام اسكرت قلبه طيب وعاش في الوهم ما عاش في الواقع عش في يتمنى يتمنى ايه بقى انه يعيش وياها يعيش وياك في الجنه ويرش الارض بالحنه وينور لك النجوم السعد كل كل الكلمات ماشيه في هذا الإطار يعني مفيش خروج عن المنطق الرومانسي اللي ماسك كل الغنوة يعني بعد كده الصوره بتنقلنا للحلم بقى بيرقصوا سوا هما ااا مقطع هو مقطع للتانجو هما عاملين حسابهم ان هيرقصوا التانجو واضح ان ده متفق عليه يعني فبيقول الجزء بتاع أنا وانت وانا عايشين في هنا والورد هنا والشهد هنا ليلينا سهر على كأس والصمر إلى اخره إلى اخره كل الكلام زي ده لكن اسجل هنا ان انا مش عارف يعني ايه انا وانت لكن هي متغنيه كده وشكلها حلو يا خلاص عبيه على خير كل الغنوه ماشيه في هذا السياق السياق الرومانسي كلام الحب الكلام الناعم العاطفي الجميل نمسك اللحن بقى من اولنا احنا في مقام الكرد وهو ده يعني والله ما اقصدش يعني الغنوة اللي قبل كده كانت حجاز كار كرد, حجاز كار كرد ودي كرد جد كده بالصدفة يعني ليلة الكرد باين جملة طويلة من الجمل الجراند بتاعت عم رياض الجمل التخينة بكل الاوركسترا اللي في ايده وطريات كتير كان بسم الله ما شاء الله ده هي وكان يعني مفيش اسهل من التجمعات دول وطريات كتير قوي الجملة الطويلة دي موسيقية حزينة وجميلة وعرض عالي جدا بيختاريقها يطلع من النص كمان عريض اتصور انه لا يمكن يكون غير انورمان في شكل العزف شكل الاختراق من النص ده هو كان شاطر قوي في الحركة دي يسحب الحرف من بين الفرقه ويبان فيه يبدأ في السطوع خافتا ويسطع يسطع يسطع اللي هي حركة الكريشندو في دخوله يعني اتصور ان انور ممسوحدش قال لي وما عنديش دليل على ما اقول لكن مجرد تصور تصور انه انور ممسو يفضل عبد الحليم خالص خش فاتوني قلتي لوحدي وتسيبوني الاسه لوحدك خلي بالك بقى دي من ركائز شغل الاستاذ رياض انه ساعات كتير يعتمد على الحانه هو جمل هو بيحبها من شغله هو شخصيا وبيعوزها هنا يعني بنيت حبي على اوهام سكر قلبي من الأحلام سيبكم لحد سكر قلبي من الأحلام هننتكلم فيها دلوقتي بس بنيت حبي على أوهام لو مسكتوها هي تغيب عني وليلي طول بتاعات الستم وكلسوم في بنيل إحطار فهي بنيت حبي على أوهام سكر قلبي تغيير من الأحلام غير الستم وكلسوم تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول الى اخره طيب دي تسموها ايه لاي سرقه ولا اقتباس ولا اي حاجه جملته حب يستعملها هنا وحب يستعملها هنا وخصوصا انه التركيبه دي كلها ما تسويش اكتر من زوجتين طيب زي ما عمل مع الست ام بعد دليل احتفاظ الحته بتاع الدليل الاحتفاظ اللي كنا لسه بنتكلم فيها دي راح رايح على الجرقه وفكرة يا وقت مشغول واقول انت انا وانت راح على الجركة هنا كمان عمل نفس الحكاية قالك وعاش في الوهم يتمنى من اول هنا راح على الجركة برضه ليه دا قلنا الكنين قربوا البعض لانه من اول وعاش ده من اول الجركة دي لما راحت في رف الجركة دا لما راح عبد الحليم راح لرياض جروا عنده بقى في ملعبه بيحاول يقول عرب وبيحاول يعمل افلات وبيحاول وبي باست انه يخش في ملعب رياضي يلعب هناك في في ملعب الاستاذ رياض من تغيير الصوره اللي هيرقصوا مع بعض احنا عندنا كمان تغيير اوركسترالي كل الاوركسترا بيعمل فريمولو بيعملوا ترعايش بالواسع على الاوتار وبنروح لمقام تاني مقام الصل العجم على الصوص ماجور يعني لتمهيدا لدخول التانجو التانجو بيخش مزيكا قبل انا وانتي وانا كذا كذا كذا ماشيين تانجو تانجو تنجو على طول الخط إلى أن بيرجع للنهواند من عند كلمة وهوانا قدر بيرجعنا تاني النهواند تاني طبعا للرجوع للكرد بيكمل مع النهواند مزيك التانجو بيبان الأكرديون طبعا بقى خلاص الرأسة سخنت أنا وانت روحين في سماكة هواء إلى آخره إلى آخره ماشيين كل ده في النهواند إلى أن بيرجع تاني على الكرد بيدينا قفلة زي ما فتح بالضبط زي ما فتح بكل عرض الأوركستر ويخلص نتسنجو طبعا ويروح على الكرج علشان يرد تاني المقام اللي ابتدى منه ويقفل القفلة الهامسة أو التحبانة الزعلانة الطويلة الحقيقة الشريط اللي جاني من الإذاعة كان القفلة مقطوعة فيها يعني بأمانة لكن أنا افترضت ان, هنا إن هي دي كانت اللي انه كانت تقطعت في نص ال يعني بيعيده البداية كانت مرة ثانية يعني فعشان كده اتطور ان هو عمل كده بالفعل أفل بالبداية مرة ثانية عبد الحليم يا جماعة لما بيغني كل الصدق الصدق كل الصدق في صوت هذا الرجل طبعا لا يخلو من حرفة وفهم وادراك مش لا يخلو لا مليء مليء بالفهم والادراك والحرفية العالية جدا في المرحلة دي الشباب منور صوته لسه كان صوته مخت مكتسبش القرار اللي كان خده لما ابتدى يتجاوز الأربعين المنطقة شباب عبد الحليم أنا من وجهة نظري دي أحلى منطقة صوتية في في عمر عبد الحليم الغنائي هو في المنطقة في منطقة التانجو هو مستريح نفسيا أكثر بيغني وأذن سايبة على الأحوال هي غنوة جميلة جدا ولازم تاخدك معها في الحالة اللي هي عايزة تحطك فيها حالة رومانسية حالة الحب حالة الشجن حالة الصفاء بأمانة هي غير كده تاخدك في هذه الحالة يعني فتوني قالتقي وعلي صالح جودت رياض الصنباطي عبد الحليم حفظ to I like this Thank you. لسم دم انا على الشوق ورا موترف من انا انا انا الوي في وانا انا انا انا انا انا انا انا انا لما يدل على همي اجل حياتنا المستمعين غنوتنا الجاية لا تقل جمالا عن الغنوتين السابقة اسمها ايه اسمها عيوني حرائي المؤلف عبلوه محمد طبعا الاستاذ رياض والست فايزه أحمد تعالوا اتفرج على الكلام الغنو دي برضو فيها كلام كتير يتقال الحقيقة في في الثلاثه طيب عبلوه محمد من يوم ما كتب من اواسط الخمسينات كده وهو يعني فاكرين الغنوة الأولانية ما قلت لكم الكتابه قديمه المفردات قديمه وبتعب صعرا لسه الله ضربت امثله من بعض الكلام يعني عند عبد لا عند عبد الغنوة الغنوه نزلت للناس بقت بتقول كلام الناس مش معنى كده ان الصوره اتقلت ولا ماتت ولا اختفت ولا ضاعت ولا أهراح لا خالص بالعكس الصورة شديدة القوه عبد عبد لكن الكلمة راحت على بق الناس أو اتخذت من بق الناس تعالوا نقول كده بقت الغنوة زي ما أنا ممكن أقولها أو زي ما انت ممكن تقولها بقت الغنوة طلع مننا من غير مفردات مسبقة ربما عبد محمد صاحب مثلا زي ما كنت عبان والتحت غنو صارت ضجة كبيرة جدا اعتقد انكم هتلاقوا هذا الاستناد على كتف الناس او على كتف المعجم المعجم المفردات اليوميه بتاعت الناس هتلاقوه جوه الغنوة دي جدا كثير هنقوله بالوقت بص يا سيدي على المذهب بعيوني هرعي وبروحي اشتريه وبقلبي حبقى ليه العين والروح وقلبي دول مش خساره فيه من اول المذهب يوريك انك قدام شاعر اغنيه من الطراز الاول هو عارف انه بيعمل قافله فبيعمل تصاعد من اول بعيوني هيعمل ايه على بعيونه دي هيراعيه هيبصله ينتبهله يخلي باله منه طيب روحه هيشتريه ممكن يروح بدله في اي حاجه يعني يعني يدفع روحه ثمنه له وبقلبه هيعمل ايه هيبقى ليه بكل ضميره وبكل قلبه التصاعد فين بقى خلصنا العين والروح والقلب ماشي. لكن التصاعد عشان يعمل قفلة حلوة حرقة يقول لك العين والروح والقلبي دول مش خسار فيه ده على طول تعرف على طول اللي يدي لك مذهب بقفلة حلوة كده تقول على طول ده شاعر كبير طيب اختياره اللي بتعمل وزن كده تفرج على شكل المذهب والمذهب هنا معقود برضو رياض بمذهب قصير عرفيك ده مذهب البحر قصير بص بعيونها رائعي مستفعي لون فعول بأيوني وبروحي أشتريه مستفعي لون فعول وبقلبي حبقه ليه مستفعي لون فعول العين والروحه دي دلمشه صار فيه مستفعي لون فعول مستفعي لون فعول. طيب يعني إذن لا تغيير جوه المذهب ولا البحورة غيرت ولا حاجة يعني ده زي وردينا رياض الصرف إزاي في المذهب هنتكلم فيها بالوقت برضه بص بقى الكوبلهات حبي وأملي الوحيد خلي بالك ركز على حب الوحيد طيب حبيته من بعيد ولما عشت جنبه حبيته من جديد يعني مش انا عشت جنبه بقى ده ده لا ده لما عشت جنبه حبيته من جديد ليه هتشوف الوقت كل ما عرفته اكتر كل ما عشقتو اكتر كأننا بنتكلم مع بعض واخد بالك مفيش ايه مفيش آه بحث مضني عن المفردات والتصورات والبتاعة فكل ما عرفته اكثر كل ما عشيته اكثر نقول ده الاسباب ليه يا سيدي كل ما عرفته اكثر كل ما عشيته اكثر انسان بيخاف علي وحنين كله رئة انسان دي جديد علينا ما كناش سمعناها قبل كده في خنانة وبيخاف علي ما كناش سمعناها رئة برضو كانت يعني قليله اول لو كان يطلب عناية ازاي اقول له لا خلي بالك ما هو هنا ما هو هنا ما هو ما انا بغني ما هو في النهايه لازم شويه مبالغه صغيره بتخلي المساله تفلفل بتخلي الحكايه تبقى مشطشطه خش على الكوفليه تاني لسعدني تكون حياتي امانه بين ايديه بص يا سيدي امانه بين ايديه اهو برده من عند الناس اخد منها اهاتي واهدي الافراح اليه اخد الوحش في دنيتي وديله هو الحلو ايه الكمال ده مليش من بعده حاجة ده هو كل حاجة ويرجع تاني الانسان بي خاف علي على فكرة ما بعدش عن وزنه الاساسي بعيون حرعي ما بعدش عن البحر اطلاقا وخالص ولا اي حاجة البحر ده من اوله الاخر وده يفرجنا على عم رياض بيتصرف ازاي في مزنق بالشكل ده غنوة كلها من نفس النزام من اوله الاخر وبحر زاير عليه عمال يابدى بيتمطع اخوانا ده, ده ومشاته مفروضة طيب نتفرج عملي من اول نحن في مقام الراف عامل مقدمة فريحة صهبجية جميلة جدا الرسمة مقسوم سريع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليه ما هو داخل حدة حب حلوة الناس هنا مش رجلة علامة دي مبسوطة من الراجل اللي بتحبه بأيونه هطرعيه وبقى البقى هتشتريه وبروحها تشتريه وبقى هتبقى ديه والعين والروح وقلبي مش خساره فيه اللي لم زهزها هو رحم زهزة الدنيا ومعانا الزكاتيه حلوين حلاوه في شغل هنا على فكرة فأولدنا الزكاتية ما يكتبش نوتها محدش يعلمه لحد بشغل فطرة شغل ربنا اللي بيزرعه فينا ايه يديهم طريقه امتى يسحب على وتر واحد وامتى يعفق وامتى يعزف المطلق الوتر ال, ال, ال, ال, ال من غير العفق يعني امتى ياخد مكان اخر على الكمانجا او على التشيلو دول ما حدش بيكتب لهم ده ده دماغ ده هو كده احنا طلعنا كده نخش المذهب بعيون حرايبه داخله هادية ناعمه حلوة حرايقة، فبعيوني حرايرو حامل لك حراي بعيوني كسب واحدة وبروح أشتري، قل همت بقى اشتريه بروحي، وكمان يروح عيدهم، وبقلبي هبالي يعيدها ثلاث مرات، اثنين منهم إعادة من باب الإعادة والثالثة عشان ينقل المقام ويروح بياتي اللي هو بقلبي حاب ألي ده بياتي على درجة الخامسة على درجة الصول على درجة النوى، العين والروح وقلبي دول مش خسارة في بياتي ويقفل بقدر يتقادر إزاي ما تعرفش يرجع راس تاني الكبليل أول حبي وامل الوحيد ده بيخش استوزناك مقام اسمه استوزناك يعني هو مقام أسفله راس وعلى حجاز ده الكلام ده الحقيقة طلبوه مني طلبة المعاهد يعني عشان كده معلش بقوله بنكمل فيه لحد نكمل إنسان بيخاف علي وده كله وده كله لحد اللازمة بتودينا البياتي علشان يقول تاني العين والروح وقلب دول مش خسارة في كوكب تاني يسعدني تكون حياتي امانه بين ايدي بصوا عليه والنبي بينا في الكوكب ده بنرجع للراسك تاني ياخد منها اهاتي بصوا بيقولها ازاي ياخد منها اهاتي وهدي الافراح اليه بيعمل افلاك كده حلوة قوي قوي قوي قوي يرجع للبياتي ماليش من بعده حاجه بياتي النوى ده هو كل حاجة وبعدين يقول انسان بتاعتنا ويقفل في البديعة البديعه الصاخبه الحلوة الحلوه اللي ابتدى بيها فايزه الله على فايزه الله يرحمها ويحسن اليها ايه الدفدة ده ايه الدف النعومه دي ايه الجمال ده ايه الغنى العربي الحلو قوي اللي يصعب إنه يتكرر ثاني بصوا هالقفله بتاعت العين والروح وقلبي دول مش خساره فيه معلش يعني حته مزورتين درس في المزيكا العربي درس حقيقي في المزيكا العربي اصدقائي المستمعين بعيوني حراعي عبد الوهاب محمد رياض الصنباطي فايز احمد <تصفيق> فات الوقت وما فاضل غير ان أقول لكم أنه معدنا بإذن الله زي النهاردة الأسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي <تصفيق> الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم